ناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويله يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 Innul abrar lfi naim, al arayik yanzurun. Tarfu fi wujuhum nabra naim. Yusqon min rahiq maktum, hitamuh misk. Wfi dzalik fal ytenafis mutenafisun, w mizajuhu Ainnya, ia minum dengan mereka yang beriman. Inilah orang-orang yang berbuat jahat, mereka dari orang-orang yang beriman. Ketika mereka berlalu, mereka bersama. Ketika mereka kembali